طيب طيب باري ناسخو منسوخه وكا لجوابك يا أبي حقيقتي نسخ بيان بكري ودوائي أوا محدودة يكا نسخ نسخ تياه رؤادا و در نتيجة تعييني أواانيك ناسخ و أواانيك منسوخ بجواب أما لازم لبشا آوا بعکنک هدایتی خوای دینی که خوان بو با هدایتی بشر آبی بدو بشر، بشه کی اعتقادات جهانبینی و بشه کی احكام و بتعابیاتر مجموعه ارزشی اخلاقی و خیم. وهذا الشيء هو أصول دينه وفروعي دينه وهذا الشيء هو تسميه في اعتقادات بين شخص هو أصول دينه وبره وشجرات طيبة تعبيري لكراوك شجرات طيبة هم ريشكو و هم ساقكو و هم لقوبوكاني و غلاكاني مورد توجه و ملاحظة كوابو اعتقاديات هموي يدر اختكايا نا اوكا تنهار ريشكي بي كا اترباقيا بن با لقوبوكي احكام با لقوبوكي و اويك تعلق احكام تعلقي في واجري افعالك انجام ادرين باقتزاي احكامو قيمي اخلاقيك للايفون متعالوين قران باكل سمري او شجري ناوي برده بهالحال هدايتي خوي ابي بدو بشو بشي بنشي جهنبيني تصورات يا اعتقاداتي لبرأيك مجموعة لا أخبار خبريات ثابتة آخر وقت لزمانك لمكانك صادق بوأجره أو اشتحق بوها مش صا يتر صادق لا زمانه كان لا مكانه صادق بو بوجره او شتابطله اتر هميشه ولا همجيكا صادق بوجره باطل وكاحكام مين كان روجه حكمه مناسبه روجي كيتر ابي او حكمه الغابه كريتو حكمه كيتر صادر وقت لاولين لأولين تاع بيان كرا وك هر يك اله هيا هر يك فرمان رواي فرياد رس هيا بو هميشه هرواي وخته الاولين وحيا بيان كراوكا بهشت جهنمها يا ملائكهن با اوصاف خاصه ويا العالم غيبه اوشتو اوشته يا يا صفات خوام تعالى اسماء اخوا اوهان ويا هرشتكي تلوانك خبرين بو همشه اوشتانه اوا بيان اكرين و ناكر الروجيخ خلاف اوشتانه بيان بكري شون ابي بتكذيب لبر اويك اعتقاديات خبرين وخبريش لباري بونو نبونا قساك واش صادق بوبوجلك حقانيتها ان روجاك صادق بوبوها ماشي صادقه وروج صادق بوبوجلك بطلان هي بوهميش صادقه حقانيتي يا اتر بوهميش صادقه لبر اوي اعتقاديات ثابته لف شريعتها شريعتي في تناغور لاول شريعتها اخر شريعات هل يك جورن تنها فرق يك بي او يك لا او او الى واختك تاز قمراه دسي في كردو لبر او يك قمراه يك زور شعبه ولا قوبينه نياز نياس نبو لا لبرله مسائل اعتقادي وبنيشيا اما دوائك تواو پریسند و و زورک فروع شعابهای و وگمرهای ل زمین بین شعک دا نیاز به تفاصیلک و یعنی تنها فرقی که لبین اول شریعت و آخر شریعتا اکدی بین لبشی اعتقاداتو جهان بینی او یک ایکه مجمل و یک مفصل کل مجمل که هم و مفصل که اما بابی او یک یک جزئیات باسی فکری حولا! نجاح في نصف الحامل التي تترينيه الجوة Gerade يُرا في مسائل فعلا?. تمسبة على المسائل شبلي سواقك 35% وضع تقديمهم هل يجب و نحننعي هذه المحقية تحديد نحن mixes تحديد خمسة مثلا يجب أن يكون يجب أن نحننعي جاءun EMB—ChT—T—! Krishna walnut khswat billy Eyb warfare.K—! watchesك!〔Tшeneaniani kifani alatsal—aj lippm لباري جزئيات آسمان كانوا زوية اشتان عناصر آناصر و لدروس يكا وكا بكري مقدار ادهيق لحقائق لازم بيان بكريان كبا زانيني اوانا وبا تسلیم بوانا ايمان دروس ابي مبناء حركت لرعبودية درس اوه اتر زياد اللوال شون كا نياز نيبه چون لازم إيمان الإنسان أو بذانه بيان ناكره كوابه مش مطلبه كي ترأي آتادس أويش أويك اعتقاديات هروك ثابت محصوريشن وانينك لحد يكا زور بن بو إنسان قابل زبط وشمارشن بن بس اعتقاديات هم ثابت وهم محصور لبر اوي ك سابتٌ محصورٌ لهمو شريعتك أنا بيان كراون مقر بلف القوة كوتمان رجل الشريعة أوليا كانا لبريك لزمين كانا تفصيل نهات بيتوا إجماله أما لزمانك أك قرآن أضل أبنت هوابي انحرافاتك إمكانه يا لزمن عقدة روبا هم يروي دوا در نتيجة تواهي تفاصيل تو، و لابر اوهي كثابته يتربوه هميشه تا قيام الدرد اخوه تاروجه كإنسان بس زبي وابه و لابر اوهيش كم لقرآن جي بيته و اكري بكره بكري ببا بيان کردني همو اعتقاديات قرآن اوه نزور نابه باشر نتواني تحملي بكا وولي قريب وحفظي بكا اما بشي اعتقاديات ثابت ومحصول و هموهي بيان کرو لقر� أقايده بيبي يا هر تكراري أويا كلا قرآننا يا بعبارتك سادةر نسبة ب كسانى وبنسبة قرآنك صاحي فهميا مقدار الأخبار بيبي ويا أجر تكراري أو نبيك الا قرآننا يا بيانش تانيك ك للتكوين إيمانا نيازبا وانا نيا إذا نيازبا وانا بيباي حتما القرآن بيانك راجون إيمان أبي لسر مبنى يقين به يقينش به شتك وزند خالتي بيتي اياك وكله دوال بيانكن لا احاديث احاداكه ظنين يقين بشتك زنده خالتي بيتيات تأمين نابي دروس نابي لبر او هر لازم يقين حاصل به في القران بيان كراو واقل شتي بيد غيري او ان القران اياه شتي الاحاديث بيان كرا به اولا للدروس بني امانه نقشي نيو اگر قرار به انسان قبول بك اتوالي هو كوا ازان ظن اذن ماك اشتاوا به و او زني لو زميناتون ك ايماني به شتانيتر تكمل بو نبناو اساسي اتجاه حركه جهاديري لا رجع عبوديتها تكمل بو واما بشي دوم لهدايه اخواني احكام مجموعه ارزشه اخلاقيه كان اما ديارك احكام متعلقين بافعالي خلقه او في على ابي بكر وك مثلا نويج ابي بكر او في على ابي نكر شراب كوارد مثلا نابي انجان بدري او في على اقرب كري باشتر ونج مؤاخذة يكنيا وكما مثلا دورك عطموجي إضافة لفرزكا أو فعلاً اگر نكره باشتراً اما بشكري مؤاخذة يكنيا وكا وكا شتي مكروه انجام دري مثلا مثلاً اوكا انسان فرزكاين لناو مجلسك حضور بيد با حيئة يك مقداري جموجار نكربي الدسكينية نابي بخويا وأو في عليهش شبه كري أو كنكره هر مؤخزنيه وكمثلًا للأفلان وقتها أبي بخريته ويعني خريته كإباحية خمسة أحكام خمسة ابن بتعلق بشيك يعني افعالك كهميشه يا مصلحتي انتي يا مفسده مثلا توحيد هل يكفر من رواه يكفر يا درس قبول كردن هميشه مصلحتي تيا ودولا دول المفسده كوابو هميشه يكحكم في وتعلق تعالق إيجاب شرك هميشه مفسدتي يا ومصلحتي مصلحتي تيا انيا كوابو هميشه يكحكم في و تعالق تحليم الشراب خواردن هميشه مقصده ايت ايي بل اي منافع ايت ايي اما مفسده ك گورتره زوتر كوابو هميشه حكم تحريم في تعلق اجري البته باستثناء حالات اضطرار كه مثلا تيك گرامه تقرغي و هيچ مايه ايدس نكوي شراب كلا وقتا بوتفعي دفعي فساده گورترتر حكمي كتر سابت أبي وهذا زوري كي تل محرمات و لواجبات أموزعيان يا أو فعلا هميشا مصلحتي تيايا كوابوها ميشا حكمي أمر في أكردنا يا هميشا مفسدي اياك كوابوها ميشا حكمي تحديم ومنع كردنا بلان دسي كي تر قسمي كي تل أحكام هنكا بكي ظروف وشراءت وزعيان يان أجريل تعلقي مفسده ومصلحته لا ظروف شرائكتك مصلحتي تعي لا ظروف شرائكتك شرائتك ترى مفسدت يعي وكأيكة لقرآن أفرم لباري بني إسرائيل وكشحوم بقر غنم تحريم كرالا سريان وهروه هر حيوانك شموري به كل ذي غفر تحريم كرالة نلبر نلبرمك خواردني أوشتنا مفسدتي عليه مستلزمي مفسديا بل كل لبر أوكا لو مقطع وأوان بغيو ظلمي أنا كبر أجل أو أشتانى شو أوك سائلين عمتك عن الاختيار الاختيار زياتر تغيانا كان جون إمكانات زورترا لبردسيانا زيادر تغيانا كان زيادر ظلم و بغيه كان كوابو لو ظروف و شرائطا مفسدايك عارزي تعلق اقريب خواردني اوانو در نتيجة حكم ابيت تحريم أما وقت ظروفك اقوري ايتر او بغيو ظلمانيا وزعيت و شرائطيك ايتر ايتر مفسدا لازمنيا بو خواردني اوانا وحكمك اقوري ابيت ايباحا نظر آبام تقسيما امي افعال عباد برای کن همیشه مصالح یا مفاسد لازمیانه برای کن به پی زروف شرایطه احكام ابن بدو بشر مجموعهای احكام ثابت و مجموعهایش متطور متغير هر وقتون نعمی مادی برای کن هميشه بم كيفياتيو كخواه متاع الخلقية کردون استفاده عن لها كريو و قابل استفادهنو كافيشه هروا لازم هرواش كافي وك هوا وك او وك گرما وك روشناي و اشتاني تر عالم قبيلة كامانا هربوا كيفياتي كخلق کروهن هروا قابل استفادهنو هربوا جوره باستفاده عن لها كريو اوصا هروا ثابت نو ناشتغرن بلکو اگه گورن يتلقى بالاستفادة باو صورة نابن اما مجموعي كي تلا نعم هن ك هال روجه له هال ظروف و شرائطه كا بجوريك ابي استفاده عندي يفكره لبر اوه خوايش زميني تغيير وتبديل تبديل و تحولي باوان فراهم كردو وقت مثلا أه... مسكن وك وسائل جن وك مصالح ساختماني واشتانة العالم قبيلة كما فهمي كلي كبيان اكين مفهومك خوي ثابت اما مصطلحك كان متطور ومتغير زمان مسكن بكيفيتك بنكرى وزمانك يتر بجوري يتر زمانك يتر بجورك يتر وسائلك لجنة استخدام يكرز زمان جورك وزمان تجور تر زمانك يتر جورك تر وهلا تر أمانة لا هرزو في الشرائط كجار مناسبهم وأوزروا في الشرائط لو موادك كلية اويك وأويك لازمة استخراج أكره برام لازروا في الشرائط ترى لو موادك كلية بكيفيتها كتير وبرجوك كتير استخراج أكره مناسب لك الأوزروا في الشرائط كوابق أمانة متغير متطور أبن أحكام أروها أبن بدو بشر بشي ثابت بشر متغير او ايش كثابت الاحكام هر وقع قائد لهمو شريعتكانا وكيك مثلا امكاني لشريعتك غيبت حلال بو بي غيبت كردن امكاني لشريعتك جويندان او جويندان وحكم حكم حلال بو بي امكاني لشريعتك حسب بخل جبن مجاز بو بي و او اعكسك اوه شجاعات سخاوات ايثار حرام بوبن، يا مكروه بوبن، يا يا دي خوا مثلاً للشريعة مستحب لأحكام يعني هي؟ يعني هل وكان بيان مانكيرت و اوانيش محصوره هل وكان يا ماديه كاوانيان و هل وكيفيه كخلق جرامه استفاديه عنده اواني محصوره و او نعمه كان دنيا كالمعادن ومنابع استخراج كرمكه قابل لحصرنيا بانسان إنسان امر لا احكام هم ثابت ان هم محصور لا بر اوكا هم ثابت ان هم محصور لكتبه خوا بيان كراو مثلاً لقرآن لباري اللي باراي لباري اللي باراي باستثناء كيفياتك ربطي با ظروفو تحولاتو او ابيوك امك لظروفوكا تشوار ركعت نواجهك ريلا ظروفوكا دورك على ظروفوكا ركعته لنواجي خوفا أم... مسائل داز نواج مسائل نواج مسائل روجوهي حاجهي نكاح وطلاقهي مسائل زوري لماسائل خانوادقيهي ارسو وصيتو امانا زوري لأحكام لبر اويكا صابتن بوهميشه هميشا هربو كيفييته در اخوانو هل وايش لازم بيان كراو ن حرکت زورش دی اساسی ل مسائلی سیاسی و اقتصادیه که صریح بیان چون که متطور نبشتی متطور نو خورانا بیان بکره. فن با زروف داده خون با زروف کیته در نه احكام ثابت و محصور ایش ها ل کتابه بیان کرده، ول سعی کتابه کانیش؟ هر بیان کرده نگر هر فرقی کوال ل اعتقاديات مجمل و مفصلة بين أماني شابو بي. يعني كيفية زندگية جارة بي كي احتياج بذكر بعضين لو أحكامنا بي ما لبرأميكا بو او وقتا درناكوان بل كل ببرأمكا اقتزايا اقنية يعني اقل لم زمينيشا فرقك بيت هر كموزوري اعلى اجمال و تفصيل اعلى اقلنا يكي لم حكمانا لا شريعة اقتزايا ذكر بي ها اخرين شريعته و تاروجتها مدهر لو كيفيته سابده بايداده اما اوكس ما كيتر اول كمتطورة احكام كمتطور هروا كاشارة منكر احكام يكن كربتين بظروف شرايته وهي فلا انشد لا او ظروف حكم تحريمه لو ترى اباحيه لو كيتراء وجوبه لو كيتراء استحبابه لو كيتراء كراهته حتى بو الشخص اكرين لا روجا كاتا اوا دو جار يك فعل كان حكمي به دو جار دو حكمي به شنجا شنج حكمي به مثلا كشني ورا دانيشني لما لا حرام به دو ايني ورا واجب به دو عشر مثلا مستحب كربت به شتي تراو دي وقت اوايا ان بش الاحكام محصورني هر واقع ثابتیش نید، نید بر اوی که یک زمان بیان بکرن بو همیشه و نید بر اویش که محصورنی زور زورن، ایتر حکیمانه نید بو کلکتیوی خواه بیان بکرن امانه چونکه اگر بیان بکرن اولا، هل زمان بره لوان موردی احتیاجه، اون وقت رنگ التباس به هرکس نزانه کامی زمانی خواهی وثانياً أصلًا وبشر إمكان تلقي أو كتابان يك حاوي المسائلة بتون وقت أحكام غير مح محصور نيازهاي بوك هزارن كتابين خواره لهزارن كتاب أخواب خواب يك يكين أتوانى هزارن كتابش بنير أما بشرنا توانى وريغري ناتوانى حفظي بكا يتربي زاف وكلود أجر وقت قوى استنباط وإجتهادي دعوى أجر بتو خويها مجزئياتش بيمك أو بخشين قوى استنباط وإجتهادي تر حكيمان نابي عبثه ولكن أجرني عماديا كا أويك هل معادن ومناجع استخراجك لي؟ أجر بسورة الجزئي جزئي يبكر أيام هم غير محصورة بو زبتناء كرابو بشر وهم ليش ينتهي كا أو كابرايك هلأ مثلا بيسقرن لهم يا راديو يبكره تدرس شيء ليكاه؟ رانه وق برد يا كذي خات الجير غير سر لشوان ولا شو غيري أبتسكاري هي شغنيك أو همونيرية دعو بإنسان كبتوان السناني حاكم بسر أو معادن ومنابع كشف كاو دواي استخراجي أوه كلازم بيك دواج خويج رزياته كي بوقف درسك ام أم بشر الأحكام لقرآن ذكر نكرة وأقل التوراتة مثلا يكي لما أنا وقت أو الشحوم كل ذي ضفر بيان كراوة حرف لو يفرميتي كأنا مو بوه وقت أهل كتاب وبتبعته إوان مشركين إراديا عنك وقتك للسوري أن عم بيعني كهر شوارش الحرام لا أطعمة إراديا عنك الوقت أن القرآن لا مصدق التوراة بوتي لما شوار حرام لا توراة هشش حرام فهم تعالا فرمه حراما مش شونك للتورات هالشوار مؤبد تحريم كراوة لحم خنزير ودمه وماءه الا فساد فان هامشجي لازمة كراهه حكم تحريمي ان هامشجي أما او دعانه تماميه مؤقتة غقطه الذي خيس ايتر او زلو فما و ابي حكمي بغيره نسخ بيته بان بشا لا کتبی خواهیم تعلق و ذکر نکرای، نکرای بتوانی تو جو که ال قرآن ای در لبر اوید واش کتابی که تر نیه بتوانی تو ذکر نکرای جای اوشته که تر ذکر نکرای که است بیانیه که مثلا رادیو تلویزیون یخچال ماشین تیاره کشتی اما نخلق نکراین، اما مواد کلی عنصری کلی که اکرای باكشفي قوانين كحاكمة بسر يانا لوانا هرتشيكا باويستا بي واستعداد هيا واستخراجي استخراج بكره او مواده كلية او معادنه كلية خلق كراو لقرآن شاء الكتابي خائمة تعالى لجيائي او اي او مجموعة غير محصورة غير صابتة لاحكام بيان بكري خواعده كلي كحكم او معادنه كلية هيا بيان كراو كهركام لو قانونه هزاران حكمي لاستخراج كري مثلا قاعده تعاون لسر برو اجابه تعاون لسر بر التقوى تحريم تعاون لسر إثم عدوان دفعي أفسد بفاسد لا ضرر ولا ضرار الضرورات تبيح المحظورات وزورك ذل القواعدة كلا فقه الفقه كان وبدأي بدل كتابي وك هنا وك موافقاتي بلا نكره ولا أواخري أصول الفقه خلا في شوا هر بعضي بعزك كان باسكرا قواعده عام بيان كراون لقرآن جاب ريكي هربا لفزي خوي وكما صلا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثن والعدوان بريك بأداراتي مختلف كلا مجموعة كان أو قواعد استخراج كراين وكما صلا دفعي أفصل بفاصل بمتعبيره لقرآن نحيا لا ضرر ولا ضرر أما لزوري لآياتي القرآن هو استخراج كراين دون مناسا وإشارتكم وقزيي كنكرني كشتيك وَكُشْتِنِي مِنْ عَرَكَ عَلَى الْعَلَيْنِ او عبد صالحك وكا بيغنبر إخوان موسى رفاقتك عليه وسلم كأعوى دفعي أفسد بخاصي دفع. داي كوابو بشي دومي أحكام لجاعة بتفصيله والذكر بكري لكتاب الله بصورتي قواعد كلي ذكر كراوى كم زوابتي لباريانا زوابتي متعلق باللغة كتابك وزوابته كيش متعلق بالفلسفه قانون غزاري وتشريعه كأجر كهر زمان متخصصين ومجتهدين او زمانه كآقاهن لمسائل او رواجه رعايته او زوابته لو قواعده كلية هرشي احكامي لازمة باو زمانه استخراجي طبعا لا هكا زمينا فراهن بأبي الشوراي و بأست... أم... وقت حكمك بو جامعه بي أم... و مدر إمكاني ببسوتي الشوراي و ازتراري إجازة بدريك لأحكامي اجتماعي استنباطي فردي بكرة خب لينيش نكتلك هي أميش أوكها هم مجموعة قواعديش هم محصورا وهم ثابتا هرواك معادنك محصورنو ثابتن و دعياتي متطوريان لي خلقك ري لي قواعد ري أم مجموع هم ثابتن إمكاني نية لأزمنا تعاون نسر بره تقوى واجب نبو بيه. تعاون نسر اسمه أدوان حرام نبو دفع افسد أفسد بفاسد واجب نبو الضرورات توبيح المحضورات وجودي نبو هل هر كامل مقواعدش طبيعة كي أواك أبي السابت بإذ الشريعة تها شريعتيكي تفرق ناقة وهرم حسوريش من لا بر أوا حمولة آخر كتاب بيان كراو ولا كتب قبل إياه نجر كي وضعية زندجي وظروف الشراء يقتزيناك البيك لو أنا بيان بكري من لا بر أمريكا سابت نبوء بأرجد دردينا خالد داي أوا تايرة روشن بوكه اقائد ثابته والجوريتيانيه لشريعه تبو شريعه كثير احكام بريكي هل بصوره جزئي ثابت والجوريتيانيه وبريكي كم تتطور قواعد عامه كامام لاستخراجك استخراج كرئ مش هل ثابته والجوريتيانيه لشريعه تبو بالتعبير تر لا قسمة لأقاعد ولا أحكام جزئية أو بشيء يشوك بيان ما نكد ولا قواعد عامة لما نا نسخو إلغاء وجودنا هميشة يكجوره أي نسخو إلغاء قرني حكم لا وهناني حكم لجاي حكمك ترى الإجابة لو قواني لو أحكام جزئيانك لقواعد عاماك كاستخراجك كره كأمانا لشريعة بو شريعة كي تر ببي ظروف و شرائطه فرق يعني به و لك ليك شريعة شعر لزمان تا زمان كي تر لمكان تا فرق يعني به مثلا لظروفك مجتهدين هر عام شريعه حكم تحريم بوشته استنباطك لظروفك ترى شرائط ای کتره غیری اوه حکم ایجابی با استنباده کنید این شر، كلا که هروك که هر وقت او نسخه که تورات و قرآن رو با هرچن لاصطلاح ها با نیاوت و نسخ یعنی لتورات تا قرآن تا صورات و بینش و جهان بینی نگوار را أو بشر جزبية لأحكام كثابتة نقرأ وقواعد يعملش نقرأ تنهج تقرأ بي لأحكام إستاء نكسية تيتر هزيحك لمردي نسخة كأما حدودي نسخة كبو أوانيك نسخ تعلق في تواجره أولوان لزمينة أحكامها بنسخ تعبيري لأقريتو لسائر الزمينتان هم زندقي إنسان هم حركات وجود سائر أشيائشا مترحة مثلاً وقت نطفية لرحيمك قرار أقريه مراحليك أكثريني ولا هر مرحليك اشتاني بوي وقتك أو مرحلة تأخر او شتا لازمين او شتا لازمين تاوالا نو رحمك احتياجي بخوينه بصورتي ورقزني خوين تغذيهك وقتك هات الدنيا اتر شتا كيترا شيره بقو مناوه تا شوار مان ياشا جمان دواي اوه اتر تنهاشير محصور بوني غزاء لشيره هلا يجيري انجار الشيره وبإضافة بعضيك اتر غزاء بين کتری پیچه زدونی شیر کمتر به تو غزار دو سالی بسراهات ایتر شیر نسخ على و حالا گیره خراک ایتر لا بسورت کلی لبر اوی کم مخلوقات وقتی که خلق کراون لخوارترین درجه هینه بوان کمال بوان لدرجه وان زیخه بسفر و هر کام لمسیری چون بو کمال خواه افراری گرتوه و تی پر کردیم، گذر کردیم، دو مرحله تاگهیستی با کمال. آبی به سببی آویک، آوست لگل ظروف شرایطی مختلف تماس بگیره. مرحله یک، آو موجوده کاروبر و کمال. سروکاری لگل استانی که آبی که لمرحله مرحله یتیش لوا مثلاً نزول لمرحله دلایق آویجان یاد. درخت زمانیکا. پیشه ای که والنا خاککا لگل شتانی که سر و کاری های وقتی که سری لخواده نادر و اوائلو لگل شتانی که ترا وقتی که گورت البو لگل شتانی که ترا وقتی که کام بود سکر بستمرده لگل و کمال نسخ لمسجید آ... اچه اکا پی در پی لگل نسخا سر و أما روشنة. يك نبتدينا كي تزور رجنا، وكي يكمنا لا نتفو دستك ثأجا بإنسانكامو، وله مرحلة هي مرحلة شو يلي نسخة بيتوشتي جديدة بفياره تنها أبو منا وأنا سخبو من عليك ترد دعائي هل لو رحمة فلوردا دويت أو هل أورد دستك أيش لخن دستك دعائي شير دعائي شير خراج دعائي خراج وهل واساسه نسخي اشتل لما ورد يكفر داب معناه نسخي لما ورد صار يفلا دامير فالكوارعش أفهمه مرحلة بجزم تي لا أحكامش شهر عوالي لا ظروفك الوقتك واددعوات فردية أو جامعات إسلامية أو فل قبل لجاهيل لجاهليات درك يشرينو تربية اكترين لو ظروفا هيك حكيماني يكا مثلا دستوري ختال صادر بكترين خوابون لو وقتا حكمي حكيماني او يكا امر بهين بكترين امر بالصبر صبرو مشاق مشاف بكترين طبعن با قيد يكا بياني اواني وقتك جامعي إسلاميها ترويكار وحكومة إسلاميها ترويكار لو أوائل أوكا قوتيك زورنيا أما مقدارك إشتوانعي دفاعها حكم حكيمان أويكا إذني قتال بدري إجازي بدري بلعم وقتك قوة فيابو توانعي أو أبو كتاغو الزبائب كري او وقته يترح حكم حكيمانه او يكا هر امر بقتال بكري ايجابي قتال بكري بو تأميني حريتي عقيدة ولا بردنيي طواغيل كالصد من دراجي اذا دي عقيدة عنا بو اما كخلق بزور مسلمان بكري قتالي الله بو او يكا وقت هالوقت لما اردى من على كاوتمان بي ريش لبير مان بي امر با إجتناب قتال نسخ بيتوا إذن بقتال يد دواي أليس تبديل ب أمر أمر إيجابي بقتال معناه أن يكبوهم شيء ترى يتفشون نسخ بيتوا هذا وقت الجاهليه حاكم بو دواي أو دوبار الدعوة الفردية تفكروا حكم أول يكية بحكم محكم شن حكم دوام إذن بقتال وساهم أمر بقتال او دوانا إن كان ان إن بكرة امتزاليان ظروف الشراء تو إن دوبارا زمان حكومته اسلامي هاتو ريكارو مقداري تواناي فيابو كالدفاع بكري او وقت حكمي دوهم ابيتو بحكمي او روجه محكمي او روجه اذن بقتال به وقت كا قوتي كامل فيابو جاءم جارة حكمي محكم ابيتو امر بقتال وهروه اذا تا قيامت هزار جار او وزعية الوغور بيتو هزار جار حكومته اسلامي سقوتك او دوبارا جاهدت حاكم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 که متاسفانه در زور اکتوکان اوها نسخ تلقی و هندوه و گمنتره و که نسخ با همیشه و در نتیجه وجودی آیتی که پیع وجده منسوخ لقرآن تنها بود تعبود و با اوهایی که انسان به تلاوته که عبودیتی که که وانید جائز تا لسر أسم أساسك وتم، كأن نسخ لشو حدودك أبي وحقيقة نسخة يا يتربو من روشن أبيات وكلاش تيكا واربتي بتصور وبتأ تحولات ونبي نسخة يا ودا نتيجة شن آية كان القرآن كبنسخ من سودان رون دركك أمانا لو قبلني فنك ربت عن بتحول وتصور ونبي كذب مناسب يقلاني كان إشارة فيها، جاري أو قلاني يكتشف. لما أقطعها وقت سابق بدري. عدل المؤلفين بس يانقدوا بهن كذن. تأليف كذن للزمنين ناس خمسو خلق أو يركز زين بيزور تربينه هو يكتب فرق ولا ناس خمسو. <تصفيق> لحالك كسر وقت يعطي. معروفة او هنالية بيث مورد كساني تريش كم تلوا كم تلوا و لكيش بياني مورد ك... بيان كن موردين انك انا بيانتين حفر كل دن بس موردي مشخص او انا ايا ناسكو او انا ايا منسوخي بجانيا أبدا في موضوع تحدث بكريه كبوجره لفلانشتاك رتبة تطوره هر آياتك ناظر لفلان زرفا لغيري أو زرفايت الأواني نسخن وهر آياتك ناظر لأو زرفايت المكأس توجودها أواني استموكتما آوا موضوعي تعيين بكريه وكي مثلا لسوري مزدملة بوحر ياريش إداعي تجل وكتكليفي بكريه بإنذار دوريك تربوي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 كما كاب وأما أنت ساعات؟ غير كي وابي شو بيداربي لا ألم وقتها أو بهار وأوائل هارين دو ساعاتني لا وقتها شو متوسطة بكم ساعات؟ وإيش وقت أبي تد ساعات؟ وأخر رجاني بعيز كشو زور درجة حد ساعاته دوري كل 10 دقيقة. كأدب يداربي لأن هم حق خوي هيا حق اصراحاتي هيا اما باقياك ابه بادار باتو بچنجته ببذرانه جاء امن لمقتاك ابه تا حالتي تمالي و تنبروري طلبي راحة طلبه و اوانه مينه لداعيا كنما ايتر تخفيف ادري دعا اي آخ اي اخر سورك اي بي سميم نازل ابه كا افرمه ايتر استا با اختیار خوده هرچانه پید تحديد با وقت دي دي أما ديارك ربت بس ثورها يا زمانك أمام دجني أبوها الجتني باري مسؤولية دعوات إقتزاع أواخرها وتكريفك بس زمانك تركيا إتراء مادبوه مياز ميابوا. وشوق جاري شد عليه ورايح. بلغة هل غروب الشمس وحث الأكراه وينجي المغرب وعشاء وعند شوال. ولا أولك إشعار منك قزيل صبر وقتال وإن بقتال أمر بقتال أمان. أما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 كآيي دو صوت لك كوتيانا منسوخة ولا دواي أو كترتيب طبيعي أو بيان والذين يتوطون منكم ويذرون وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير بيان رأي أنوابك أمستشتي تياي متعاني أنا فقط بوجنك شو كان نبغي أبي وصيتك لك أنا فقي في درس إلى الحاول وعده يكسل شونك غير إخراج ومسكن يكسل هذا مسكن في درس كابوس يشتى دواي جواي أعيد وصو بشار نازل بوكا أو يتربصنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أم أبوعده كلا يكسل نصبوب وشارنا مدرج أما مسكنو فقك اوبا شتيتر الأوانيش هندوا بو نفقات تنوع اا هذا الشيء بارتينه و شو يعني شوكه اياتي يرثاتون اوش ارثي بو تايم بو يت نفقين ما هو بلان لمس انك لمسك لك النبي اي ما اختلاف البرد بعدي كان افلونك كا اجبه بعدي ايو نضبطو بعدي كان افلونك كا تر مواد بلان إستا كان يقصد كاين لم الايات تهدر كما كان نفس تعلق قال قال في بمعنى ان غزوه اذا فيه ما في ابو كوتمن جاي تصور مثلا شنو ضروريه كيا كاقداته لا وايله الدين يكسر كلام ديبي تشوارنا ضروا في درتكنا تصور بكري باول دوى اول دو ثابت دو اصلش خدي علماء داين ما هو بو اما خدي او دو يوجد تاريخ نزول هردوان معلوم درزاني كان متقدمه كان متأخره كهيش کس نتونه آله راه او ادعاب بلکه ترطيبه عطب او ها قيانه كا اوه ولا ومنسوخه والد اوه واجرا ونسوخه اما یك اصول دو ابه قابل جمعنه بن او دوانه ما کره جمعنه بكرهتو اتنى ناشار قائل زين جنه كريتو. أما كافرمي وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج أما يسكش نسج. لا كان متاع نفق حول عدبي وغير إخراج مسكن متاع اسمي مصدر والكلام تكليم سلام تسليم وداع توديع متاع تمتيع وصية لأزواجهم متاعا تمتيعا لهن كتمتيع كإدامي إلى الحول إلى نهاية الحوض الى حوالان الحوض تاثر رسال او تمتيع ادامة به استنوا مستعبه كتش لكي برخوردار بكرين؟ تمتع برخوردار كبين؟ غير اخراج لا غير اخراج برخوردار بكرين يعني او شخصا وقتا اقاتا حالي سرمرق ابي واسيسكا وارثكاني غله. لترثي من اوصيت بك ام جنى دوائم من كال يكسى الحق البرخرداروني لو كدر نكري لما عرف كعبارتك دقتك ياك زر عجيبك ما قر ووصيتك لما رب منك شاجنك ما يوصلون له أو او حزينك ما هو وصيتك او لا اخراجنا كرد من او حقها هيك يا اخراجينا كان اما اخوي بروا وقذيت الرواقه طيب ترميها فان خرجنا فلا ذناها عليكم فيما فعلنا في انتفعنا من معروف بره يفرني يعني ليره وصيت كردن بما كان يكسر او لبينه تو بر خدار للمسكن واجب على اما حق بوجه جن. جنه عن الحق حقي قزاز ستار واجد لايش لو ما عرفت اما شوكا كواجبها وصيت كاكا تا یک سال در نکری تا خور اروام او کتره. بام آو آیات کتره لبرای عدومه. یتربصنا بی انفسهن ۴۴۰. فزارشنا شوار معمر درس. شاوروانی کم. دوای آو جاهر لبر آمیشک. ل آیی. يكثار كان معروف بنكرهته من معروف لا اي شوارما مدروجره بالمعروف بو معرف اي شوارما مدروج افرم فاذا بلغنا اجلهم فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم بالمعروف اما قد كما اسمك يا مساله شو كنا شوارما مدروج توا بو اذا هو هيك مسؤول مين ما دام بشوي معروف اقدام كان يعني دياره زمنك زمنيه خاصة زمنيش شو كردنه وبالمعروف في فرمه بقى أما مسألة يكسالك كافرني فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف مسألة شو كردنيا مسألة شو نجرا لو ماله بمالي باع أرواب بمالي ما ما أرواب بمالي خاله أرواب بمالي دراي أرواب اشتكيك شقوقي مختلفة من المعروف اثر النهار او المعروف به لو انا زارت عامه عند سره كساتوشي من كندا هارون زور ساده دعاء آصل آواياک هر شت و حاری خویمارید. دو آیه ل سوری مجادله هن آیه دوانزا و سیانزا کامانیش رجرا و ک نسخو منسوخند. ک عواه آیه دوانزا عت و وزری پناش و صورن آیه سیانزش بش شنی عت و نسخی کروتو. ک هر زیاتر هینا دوره ل حکمت. عجای هر عملی پناک ریو لواننیا ک امتزالی مکر به آن غلبه. ولكن اقول لك ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإذ لم الله قد يكون قد قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم فَإِنَّ قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم کسی نجواب کالا گل تیم ملی خواه بیشتر دقیق او امام امام بود همون، هادی همون، حتی همونی که متعلقه. در نتیجه کسی با نجواي خاصي خوی وقت اشغال کرد زرر لبقيه داره، جامعه داره. کار بود بیشتر دقیق باب بجامعته، با فقر و مساکین جامعتها جبرانی آوریکل بیت. جاي <تصفيق> أمام آية النزل بوالين كن نزل بوه، هيك كذا عمل يفينا كير بس كتنويه على علي ابن ابي طالب. عمل يفينا كدواي دو أويتر قابل تحمولنا موسى حاذا نسخ كراه فامي قيناقة إذا ما جواب كانوا صدقش ملا. لحالك أصلاً اللي بدك أنا أوناقيني. لبذي آية دواي أويك أفرمه. بلاني اوه اکا که دوائی اما ام بریار درد که هرکس نجواب که صدقه با فکری اوه این کردو که اگر هرکس اجاره نجواب که صدقه با رن احتياجی با رجا چند جار نجواب که لا همینه لعهده لعهده اوتاره درنه توانی انجامی با درنتیجه با خودداری لنجواب که جا از درنه اول لبرو اوه اکا صدقاتی زور ندن خودداری تن که لنجواب ده باشه ام باشه این نه باشه بران جواب کن و این صداق مدنی. باشه این سر زور با آن معناه. باشه این سر زور کن تا صداق بن. اما هر وقتی شونه میفیدم، آن وقت کلی رایه. زور ناکه این بران جواب کن تا صداق بن. انسان تا زکات اما وقت نصابی ریل زکات با. زور تن لینه که این بران جواب کن تا صداقات بن. اما اگر نجوا کرده صداق. صح ما كان الحال حي باخيل شنو نسقيت يعني اه اما مساله ناسخ ومنسوخ وضمت ترتيبه شنو هو ك ومنسوخ وقت ااضم ديده دي وبيرواني زور قضيه اساسيه لدعوته وتبليغه وتربيته كهر فرديك له المقطعيه كنزل بظروف الشرايط الكتابيه احكامك متنا هنا مناسبه بين وا أحكام احكامه تربيتي وقت الظروف كره أحكام ترجعني شنو اوابه واذا ترى حكمتي ابيك كتشخيص با كظروف مختلف هر كامل شنو راه أو كي او او شخصك مورد تربيته ودعوه نهر ظروفك هذا شيء تحضر بدك سؤالك تريش حياك ربطي بمقدمه ام بحثه هاي أوليك بيان ما هدايات هداية أبيبه تصورات يعني اعتقادات وقيم يعني أحسام و, و أو تفصيلاتي كوزمان سؤالك أما لا علومي حديثة بيان كراوك لنا أحاديثة تنهى أحاديث متواتر يقينين حديث دو جارن دوبشن بشيك متواتر أو أمان يقينين بشيك أحادك أكثر أحاديث وأمان فقط ظن بخشن أما لو لايجوا أبيانين فقهاء هم متفقين لو كأحكام لأحاديث أحاد كالذنيم استنباطا كان ذنيا كربا مبنى. أمش كالله جوابه وجوا كشونا باوجودي أو كخويا وتويانا ذنيا استنباطي أحكاميا لذلك. جواب أوليك بره أحاديث دقسمة متواتر, أحاد. متواتر يقيني وآحاد متواتر يخنيه وآحاد ذني. شون ذنيه شون كأجر عادل تلين فردو حافظ ترين وزابت ترين حديث حديثة روايتك سلسليك لقاوا افراده دروس بو به خو امكاني خطا بارترفني امكاني اماك لا او موردة هاي بتال لو حديثة مخصوصة حفظة كي الزر بيخوارد به بارترفني لا متقيترين فارجش اكره ختا روضه لحافظ ترينو باحافظه ترينو فارجش اكره سهروضه كوابو شنو احتمالك هي او بو بس زنيو يقينيه جا دويا ما علي الكبل اوايا بو دواب السؤالك عليك غوتمان هدايه دو بشع اعتقادات احكام بشي اعتقادات لا بر اميكا يقينيه وطمان لا بر اميكا امي ايمان بشتي يقيني بهن ره وان در نتيجة نابه كان ربطيان لقل ظنه ببه خواهم تعال خواه متعهده او بو كهمو بيانك بيان کرد اوه واي يقينه دعوه کردوين لباره اوه لارتدان لغل اوه خواه بيانه کردو كنس بابده الظن هذا جلش شو نقول لا يقين <تصفيق> من الدواء قالوا لا يشوف شتا كم بنعيش لنا أو كإيمان دواي الدواء كذو تكنيف لا احادث متواطرشة اغر كان مربوط بو بشته اعتقادية هم هاي جائزة هن انسان اعتقاد في عابك اوه حديثك احادثك نتنها جائزة بلقو واجب شك اعتقادي في عابك يعني در يا اما عقيدة ما مدوش تدري لا آيات القرآن ولا احادث متواطر اغر حديثك لو احاديث جنب اعتقاديتي هاي كزورك لا أحاديث جنبي هنا عملين و بياني أحكامي البطة آياتيش بقيت يترون شونك آياتيك هم كالدلالتك هم احتمالي في آيات رانا ام معنية بي رانا او معنية بي أبي آياتك نصبه قطعي بي ويروا حديثك للدلال النصر معناه قطعي بي بس يا أبي آيك به كالدلالتك قطعية يا حديثي متواتريك به كالدلالتك قطعية آلوانا إيمان أدرين وعقيداتك اترى شتي اول بيت اترى اكاذي كانه आया عنيد و حديث متواتر ثانوي فهل اغلب بيت ترى الدليل التايي و حديث شتي كان ده اعتقاد بما هل تاخذي قد لك أما جنب اعتقاد كسي شكت في قال ما كان واجني ما ربو غير مسافر بو مقيم شواره أوئثر بعنوانه مؤمنك خبرناك له نكر سا هنا أبوه إشكال حاصل بي احكام موثمان أو يك سابتة القرآن خير بيان كده. جارنا بريكز بداية الزني من لجهة أمو كآيات القرآن. نترد هي لأمرك آيات القرآن من لجهة دلالة كاو موثمان. مثلاً <تصفيق> <آه> <تصفيق> يكيك لا مس النساء يك يلا أمة بلمس معناه يكون مباشره جنسي مباشرة جنس معناه كده. كأوائل لا معناه كزني بوا. أنبش لا أحكام كلا القرآن بيان كراوا.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 اسكاليني لوغ مثلا كسه ليره واشيبو تارا اكر ترديدي بولوا كا ام جهتي كون بو تارا انا غيتن همو هانغاكاني غوت بلا نغير يكيني بو ام جا اكر دوهنا لا يشبروا بزن هانغا وكان بني لثمانيه كون كان مقصدك يا زوتر حس أجر زند خالت أخال لبش أحكام جزئية كا بيان كراون زلرين، وأنا أحكام متطورة، أحكام متطورة وتمان خلا نبلان كراون قواعد يعني بيان كراون كقواعد كيقينية، شو كهر كامل لو قواعد بزورك لأ آيات ولا عبارات قرآني تبين كراون كيترش شك يعني أنا معوض مثلاً أذف أفسد بفاسد هيك انسانك لا أوانك تريبي لدين شك كيانك اضطرار تبيح المحضورات هروا لا ضرر ولا ضرار هروا تعاون تصدرت قوا هروا وهروا سائر ان كان قواعد عاميش كابش ابن بمبنى هر كان ينهزارن حقن الجزئيه درينري او نش يقينين باحاديث احد ان هن ثابت نابنو اصلا احتياج باحاديث احديه احديه لو زمان شو كان القران همي بيعله غير نتيجه احاديث احد ام بو أحكامي متطور ويا بو بريلا أحكامي ثابتك لقرآن بيان نكره البطل لا بيان نكره بمعنى معنى يما بهجوريني احكامي ثابتك لذلك أما تبيني يكجاريان بوهمشة كافية بإشارة إشاريان بوكرا أو القرآن في غمر إخوات بركي كروا وأو تبيني كروا ويتدوا أي میازم یا باقل جاری تدلوزمینا زحمت کشش، وگرنه سرانجام ای کن و جنی و روشواره حتی اشاره یا بوم.